Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Qaf. والقرآن المجيد. بل عجب أند.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 بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُوَ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا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 فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد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 الذي جعل مع الله لاه آخر فألقاه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أعطيته ولكن ولكن كان في ضلال بعيد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 وتوعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب أدخلوها بسلام ذلك يوم الخلوب لهم ما يشاؤون فيها، لهم ما يشاؤون فيها، ولدينا مزيد، وكم أهلكنا قبلهم من قرنهم أشد منهم بطشات.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 ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون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 يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إن نحن نحيي ونموت إن نحن نحيي ونموت وإلينا المصير يوما تشقق الأرض عنهم سرعة